سبعة، استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات حسب المسموع مستعيناً بالصور أنا سأكون حلاقاً في المستقبل أختي ستكون ماشطة في المستقبل أبي يعمل مديراً في المدرسة أمي تعمل طيارة في الخطوط الجوية أخي عامل في المصنع جدي متقاعد وجدتي متقاعدة